يغني عنه له إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى